حبيبي يسلم عليا يسلم علي ويبعد بعيد قولوا الحبيبي يضيع من إدايا لكنه فعنايا حبيبي الوحيد قولوا الحبيب اللي مسافر يبعد لي سلام يبعد لسلام قبل ما يمشي قولوا الحبيب زي قادر يبعد لي بعيد يبعد لي بعيد ما يسلمشي قولوا الحبيب اللي مسافر يبعد لي سلام يبعد لسلام قبل ما يمشي قلبي بايد ما يسلمش شي, شي لأنا قلت عايزو يرجع الماضي و ولا حتى يجي يضمني او يعيش معايا لأنا قلت عايزو يرجع الماضي و ولا حتى يجي يضم انا حستنى انا حستنى يجي سلم من غير ملوم وعلى الحاضر انا حستنى والله عمري ما هتكلم حشوف بعدي هسافر انا حستنى انا حستنى يجي سلم من غير ملوم على الحاضر دي هي سفر انا مش هترجا في ولا حتى هلوم عليه انا مش هترجا في ولا حتى هلوم عليه لما قلت عايزة في ترجع الماضي و زمان ولا حتى يجي دوم مني هوايش معاك وشي او نو الحبيب الزين اللي با اللي بعيد يبعد اللي بعيد ما يزلي Alhamdulillah Ya haramni min akhir mera Haqablu biha wiyin sani Wallahi haram Ma'aulah khalas kida bil mera Ma'nishuksh bada ya nas Mana syufi shibadi ya nastaini? Haram ali mai gi? Lihra di mai syufi? Haram ali mai gi? Lihra di mai syufi? Lain aku lagi ira dial badi walaupun walau hatta iki zmin aku aish maa, Terima